بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثالث والتسعون من التذكرة فصل قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم ما أخبر به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا الباب وغيره مما تقدم ويأتي قد ظهر أكثره وشاع في الناس معظمه فوسد الأمر إلى غير أهله وصار رؤوس الناس أسافلهم وعبيدهم وجهالهم فيملكون البلاد والحكم في العباد فيجمعون الأموال ويطيلون البنيان كما هو مشاهد في هذه الأزمان فلا يسمعون موعظة ولا ينزجرون عن معصية فهم صم بكم عمي قال قتادة صم عن استماع الحق بكم عن التكلم به عمي عن الإبصار له وهذه صفة أهل البادية والجهادة والبهم جمع بهيمة وأصلها صغار الضأن والمعز وقد فسره في الرواية الأخرى في قوله رعاء الشاء وقوله وأن تلد الأمة ربها وفي رواية ربتها تأميث رب أي سيدها وقال وكيح هو أن تلد العجم العرب الحاشية واحد سبقت تخريج الحديث اثنان ضعيف الاسناد جاء في المجمع رواه الطبراني في الاوسط قال الهيثمي فيه محمد بن سليمان ابن والبة لم اعرفه بقية رجاله ثقات ثلاثة سبق تخريج الحديث متابع بعون الله عز وجل وهو امتلد العجم العرب ذكره ابن ماجة في السنان قال علماؤنا هو ذلك بأي استولى المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري فيكون فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه ومنزلته بأبيه وعلى هذا فالذي يكون من أشراف الساعة استيلاء المسلمين واتسع خطتهم وكثرة الفتوح وهذا قد كان وقيل هو أي بيع السادات أمهات الأولاد ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة المستولدة فربما يشتريها أو المستولدة فربما يشتريها ولدها ولا يشعر فيكون ربها وعلى هذا الذي يقوله يكون من أشرار الساعة غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور وقيل المراد أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب ويشهد لهذا ما جاء في حديث أبي هريرة المرأة مكان الأم وقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى يكون الولد غيظة وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى قلت وهذا ظاهر في الوجود من غير نكير مستفيض وشهير وقيل إن كان سيدها وربها لأنه كان سبب عتقها كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ماريا اعتقها ولدها قلت وقول خامس سمعت شيخنا الاستاذ المحدث النحوية المقرئ أبا جعفر أحمد بن محمد ابن محمد القيسية القرطبي المعروف بابن حجة يقوله غير مرأة وهو الإخبار عن استيلاء الكفار على بلاد المسلمين كما في هذه الأزمان التي قد استولى فيها العدو على بلاد الأندلس وخراسان وغيرهما من البلدان فتسبى المرأة وهي حبلة او ولدها صغير فيفرق بينهما فيكبر الولد فربما يجتمعان ويتزوجها كما قد وقع من ذلك كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون ويدل على هذا قوله إذا ولدت المرأة بعلها وهذا هو المطابق للأشراط مع قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون الروم أكثر أهل الأرض والله سبحانه وتعالى أعلم باب إذا فعلت هذه الأمة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة فصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفى اباه ورتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرث لهم وأكرم الرجل وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف ابن ماجه وفي إسناده الحسين بن عبد الله ضعفه أبو حاتم وغيره والدار قطري اثنان صحيح مسلم متابع بعون الله عنز وجل ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا قال هذا حديث غريب وفي إسناده فرج بن فضالة وضعف من قبل حفظه وخرج أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة معنما وخرج ايضا من حديث إبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة معنما والزكاة معرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقوى صائباه وظهرت الأشوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل بخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو زلزلة أو خصفا ومسخا وقذف وآيات متتابعات كنظام نظام بال قطع سلكه فتتابع أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه باب منه أبو نعيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وقنازير قيل يا رسول الله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ويصومون قال نعم قيل فما بالهم يا رسول الله قال يتخذون المعازف والقينات والدفوف ويشربون الأشربة فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مثخوا قردة وخنازير ولياد الله سبحانه وتعالى ابن ماجة عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالدفوف والمغنيات يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير وخرجه أبو داود عن مالك بن أبي مريم قال دخلنا على عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء قال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها زاد بن أبي شيبة يضرب على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخصف الله بهم الأرض قال أبو محمد عبد الحق رواياه جميعا من حديث معاوية ابن أبي صالح الهمصي وقد ضعفه قوم, قوم منهم يحيى بن معين ويحيى بن سعيد فيما ذكره ابن أبي حاتم وقال أبو حاتم فيه حسن الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو زرعة الحاشية واحد ضعيف الاسناد الترمذي فيه الفرج ابن فضالة صدوق يخطئ اثنان ضعيف الاسناد الترمذي فيه رميح الجذامي مجهول ثناثة ضعيف الاسناد ابو نعيم قال الذهبي في الميزان فيه سلمان بن سالم ضعيف اربعة صحيح الاسناد ابن ماجه خمسة صحيح ابو داود ابن ابي شيبة في مصنفه تابع بعون الله عز وجل البخاري عن أبي مالك الأشعري أو عن أبي عامر سمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يكونن ناس من أمتي يستحلون يستحلون الحرع والحرير والمعازف. أعيد ولا يكونن ناس من أمتي يستحلون الحر والحرير والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هذا يصحح ما قبله من الحديث والحر هو الزنا قاله الباهلي ويروى الخز بالخاء والزاي والصواب ما تقدم والله تعالى أعلم باب من ذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علي عن عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي قال أنبأنا مالك بن أنس النافع ابن عمر قال كتب عمر بن الخطاب إلى سعد ابن أبي وقاص وهو بالقادسيه أن وجه نضلة أبا معاوية الأنصاري إلى حلوان العراق فليغيروا على ضواحيها قال فوجه سعد النضلة فوجه سعد النضلة في 300 فارس فخرجوا حتى أتوا حلوان العراق فأغاروا على ضواحيها فأصابوا غنيمة وسبيا فأقبلوا يسوقون الغنيمة والسبي حتى رهقهم العصر وكادت الشمس أم تؤب قال فألجأ نظلة الغنيمة والسبي إلى سفح الجبل ثم قال فأذن فقال الله أكبر فإذا مجيب من الجبل يجيب كبرت كبيرا يا نظلة يا نظلة ثم قال أشهد ان لا إله إلا الله قال كلمة الإخلاص يا نظلة قال أشهد أن محمد رسول الله قال هذا النذير وهو الذي بشر به عيسى عليه السلام وعلى رأس أمته تقوم القيامة قال حي على الصلاة قال طوبى لمن مشى إليها وواظب عليها قال حيا على الفلاح قال أفلح من أجاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو البقاء لأمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال أخلصت الإخلاص كله يا نظله فحرم الله بها جسدك على النار فلما فرغ من أذانه قمنا فقلنا له من أنت يرحمك, يرحمك الله أملك أمت أم ساكن من الجن أم طائف من عباد الله أسمعنا, أسمعنا صوتك فأرنا شخصك فإنا وفد الله وفد رسوله وفد عمر بن الخطاب قال فانفلق الجبل عن هامة الرحاء ابيض الرأس ابيض الرأس واللحية وعليه قمران من صوف فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قلنا وعليك السلام, ورحمة وبركاته قلنا وعليك السلام ورحمته وبركاته من أنت يرحمك الله قال أنا زرنب ابن بر ثملى وصي العبد الصالح عيسى بن مريم أسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله من السماء فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبرأ مما نحلته النصارى فأما إذ فاتني لقاء محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأقرئ عمر مني السلام وقول له يا عمر سدد وقارب فقدنا الأمر وأخبروه بهذه الخصال التي أخبركم بها إذا ظهرت هذه الخصال قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري أتابع بعون الله عز وجل إذا ظهرت هذه الخصال في أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الهرب الهرب إذا استغنى, الرجال إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وامتسبوا في غير مناسبهم وأتموا إلى غير مواليهم ولم يرحم كبيرهم صغيرهم ولم يوقر صغيرهم كبيرهم وترك المعروف فلم يؤمر به وترك المنكر فلم ينهى عنه وتعلم عالمهم العلم ليجرب به الدراهم والدنانير وكان المطر قيظا والولد غيظا وطول المنارات وفضد المصاحف وشيدوا البناء واتبعوا الشهوات وباعوا الدين بالدنيا واستخفوا بالدماء وقطعت الأرحام وبيع الحكم وأكل الربا وصار الغنى عزة وخرج الرجل من بيته فقام إليه من هو خير منه فسلم عليه وركبت النساء السروج ثم غاب عنا قال فكتب بذلك نضلة نضل إلى سعد فكتب سعد إلى عمر وكتب عمر إلى سعد يا سعد لله أبوك سر أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار أعيد سر أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا الجبل فإن لقيته فأقرئه مني السلام فابن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبرنا أن بعض أوصياء عيسى بن مريم نزل ذلك الجبل ناحية العراق قال فخرج سعد في أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار حتى نزل ذلك الجبل فأقام أربعين يوما ينادي بالأذان في كل وقت, في كل وقت صلاة فلا جواب قال الخطيب تابع ابراهيم بن رجاء او تابع ابراهيم بن رجاء ابو موسى ب... ابو موسى عبد الرحمن الراسبي على روايته عن مالك وليس بثابت, من حديثه وليس بثابت من حديثه باب منه آخر خرج ابو نعيم من حديث حذيفه بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة اذا رأيتم الناس اماتوا الصلاة واضاعوا الامانه واكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا بالدماء واستعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الارحام ويكون الحكم ضعفا والكذب صدقا والحرير لباسا وظهر الجور وكثر الطلاق وموت الفجأة وأت من الخائن وخون الأمين وصدق الكاذب وكذب الصادق وكثر القذف وكان المطر قيضا والولد غيضا وفاضل اللئام فيضا وغاض الكرام غيضا وكان الأمراء فجرة والوزراء كذبا والأمناء خونة والعرفاء ظلمة والقراء فسقة إذا لبسوا مسوح الضأن قلوبهم انتن من الجيفة وامر من الصبر يغشيهم, يغشيهم الله يتها يتهاوكون فيها تهاوك اليهود الظلمة وتظهر الصفراء يعني الدنانير وتطلب البيضاء يعني الدراهم وتكثر الخطايا وتغلل الأمراء وحلية المصاحف وصورات المساجد وطولت المنابر وخربت القلوب وشربت الخمور وعطلت الحدود وولدت الأمة ربتها وترى الحفاة العرات قد صاروا ملوكا وشاركت المرأة زوجها في التجارة وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وحلف بالله وشهد المرء من غير ان يستشهد وسلم للعرفة وتفقها لغير الدين وطلبت الدنيا بعمل الآخرة واتخذ المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وكان زعيم القوم أرذلهم وعقر رجل أباه وجف امه وبر صديقه وأطاع زوجته وعلت أصوات, وعلت أصوات الفسقة في المساجد واتخذت القينات والمعازف وشربت الخمور في الطرق واتخذ الظلم فخرا وبيع الحكم وكثر الشرط واتخذ القرآن مزامير وجلود السباع الصفاق والمساجد طرقا ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيات غريب من حديث عبد الله بن عمير عن حذيفة لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وهذه الخصال قد قدم ذكرها في أحاديث متفرقة وكلها بينة المعنى إلا قوله وجلود الضأن عيد وجلود السباعي صفاقا قال الجوهري الصفاق الجلد الرقيق تحت الجلد الذي عليه الشعر وخرج الدار قطني عن عامر الشعبي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد وخرج الدار قطني عن عامر الشعبي عن أنس ابن مالك قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من اقتراب الساعة أي يرى الهلال قبلها فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة قال الجوهري معنا قبل أي يرى يرى ساعة يطلع لعظمه ويوضحه حديث آخر من أشراط الساعة امتفاخ الأهلة ويقال رأيت الهلال قبل وقبل أي معاينة باب منه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول قال حدثنا عمر بن أبي عمر قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا هشام بن خالد الدمشقي عن إسماعيل بن عياش وعيد حدثنا هشام بن خالد الدمشقي عن إسماعيل بن عياش عن الليث عن ابن ثابت عن أبي امامه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليكون في امتي فزع فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير ولياذ بالله أكرم أكرمين سبحانه وتعالى عز وجل قال أبو عبد الله فالمسخ تغير الخلقة من جهتها فإنما حل بهم المسخ لأنهم غيروا الحق عن جهته وحرفوا الكلمة عن مواضعه فمسخوا أعين الخلق وقلوبهم عن رؤية الحق فمسخ الله صورهم وبدل خلقهم كما بدلوا الحق باطل في الحاشية واحد ضعيف الإسناد أبو نعيم في الحلية في فرج بن فضالة ضعفه بن حجر في التقريب إثنان ضعيف الإسناد الديلمي رواه الطبراني في الأصغر, في الأصغر كما ورد في المجمع ثلاثة ضعيف الإسناد الحكيم الترمذي في سنده ليث بن أبي سليم ضعيف. اتابع بعون الله عز وجل باب في رفع الأمانة والإيمان عن القلوب روى الأئمة البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم واللفظ لمسلم عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حديثين قد رايت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال قال ابن ماجه قال طنافسي يعني وسط قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الامانه هنا يمكن أن يكون فعلموا من القران وعلموا من السنه أو فعلموا من القرآن وعلموا من السنة والله تعالى اعلم ثم حدثنا رفدمانه قال ينام الرجل النومه فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومه فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها أعيد ثم ينام النومه فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل ك على رجلك، كجمر ذحرجته على رجلك، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصيح الناس وعيد فيصبح الناس يتبع يعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان. رجلا أمينا ويقال, ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لان كان مسلما أعده علي الإسلام وإن كان نصرانيا أعده علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا فصل الجذر أو الجذر بالذال المعجمة ويقال بفتح الجيم وكسرها وهو الأصل من كل شيء من النسب, من من النسب والحساب والشجر وغيره والوقت بإسكان الكاف وهو الأثر اليسير يقال أو كتت البسرة إذا ظهرت فيها نكتة من الارطاب وهو مصدر وكته يكته وكته وهو أيضا مثل نكتة في العين وغيرها والمجل هو النفخ الذي يرتفع من جلد باطن اليد عند العمل بفأس أو محذاف أو نحوي يحتوي على ماء ثم يصلب ويبقى عقدة أو عقدة قال ابن دحيا قيدناه في الحديث بسكون الجيم وأجاز أهل اللغة والنحو فتح الجيم مصدر مجلته أو مجلة يده تمجل مجلة بفتح الجيم تمجل مجلة بفتح الجيم في المصدر إذا غلوظت من العمل وقوله فنفط يرتفع جلدها وانتفخ فتراه منتبرا أي منتفطا ومعناه مرتفعا جلده من لحمه وهو افتعال من النبر من النبر، وهو الرفع وكل شيء رفع شيئا فقد نبره ومنه اشتق المنبر وأراد بذلك خلو القلوب من الأمانة كما يخلو كما يخلو المجلو المنتبر عن شيء يحويه كجمر دحرجته يعني أطلقته فينطلق ظهر اليدين أو فينطلق ظهر اليدين من ذلك وقول حديفة لقد أتى علي زمان, زمان الحديث يعني كانت الأمانة موجودة ثم قلت في ذلك الزمان وقوله لا يردنه وقوله رده علي ساعي يعني من كان رئيسا مقدما فيهم واليا عليهم أن ينصفني ان ينصفني منه وان لم يكن له اسلام وكل موليا على قوم ساع لهم وقوله فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا قال أبو عبيدة هو من البيع والشراء لقلة الأمانة ولياذ بالله سبحانه وتعالى باب في ذهاب العلم ورفعه وما جاء أن الخشوع والفرائض أول علم يرفع من الناس ابن ماجة قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن, سالم بن أبي الجعد عيد حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا قال ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة لدى التدقيق إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التورات والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال جبير فلقيت عبادة ابن الصامت فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوه إلى آخره أما في رواية أمامي في, في هذه الطبعة من الكتاب ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك لا من أفقه رجل بالمدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإمجيل لا يعملون بشيء منهما ويحتاجوا إلى تحقيق والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد صحيح البخاري ومسلم وابن ماجة اثنان صحيح الاسناد ابن ماجة واسناده صحيح ورجاله ثقات كما جاء في الزوائد وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا في الدنيا والآخرة وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا رحم الراحمين